فجعله غُثَاءً أَحْوَىً سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله إِنَّهُ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 يرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى والاخرة خير وابقى في الصحف صح في إبراهيم وموسى.